إلا الذين عاهدت من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتم يَمْحَدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ